Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-rahman ar-rahim Malik yawmiddin Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustakim Siraqa al-lazina an'amta alayhim Goyri al-maghdubi alayhim Wala al-dhaq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 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا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 Fqatilu euliyaa sh shaytan Fqatilu euliyaa sh shaytan In kayda sh shaytan kama dha'i faa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 كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متى عد الدنيا قليل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 وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا